من هلا انت حرة من لما تلاقينا اول مرة وانت حرة طمع لبرة دخلت يا الله فيني شر رح اكسر وراكي الف جرة والف جرة وانت كيف فكرت اني ممكن انكسك ولا كيف انت بحرق شي Can I شكلك ما فهمتي وعم بتجنني انا لا من مني ونائمتي مني وحلي عني ويلا قومي شو كانت هالليلي مصفوفي ليلي ضلتمك ما ضو يلا قومي وانتي كيف فكرتي ايه ممكن انكسر ولا كتير من بحرتي كل شي فيكي خلاص مرة ورا مرة وانت حرة مش من هلا تتحرة من لما تلاقينا أول مرة وانت حرة وانت حرة دخلك يا الله في نشارة you